Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ra Tilka ayatul kitab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 innamā antum munzirūn wa likulli qawmin hād Allāhu yaʿlamu mā taḥmilu kullu anfa wa mā taghīḍu l-arḥām wa mā tazdādu wa kullu shayʾin ʿindahu bi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 وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ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 بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 Kazalik, Dia berburuk Allah yang benar dan yang palsu. Faamma zebud, faydhabu jufa'au, wa amma ma yaf'ug nafs, faymkuthu fi al-arb. Kazalik, Dia وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا وَنُزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقُ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتقم إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تقم إن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 ينحُ الله ما يشاء ويثبتُ وعده أم الكتاب وإما نري أنك بعض الذين عدّهم أو نتوفّي أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب